أكنت فكر ب ش ي يزعل أصحابي ويخلي يقرب عباد الله عاديني يا ليه ش ف ت الجفاب وجهال ي قرابي و ث ر ت بجنبي من الرب علم ا و ا ل ي ن ي ما بين حرب النفوس و حرب الأعصاب يلين و ص ل ت حدود السلم والدين ي لكن بكابا ا مسكت على بي ما بين ما بين ر ا س ا ل خ ش م ة والعين وقفت من دونهم ضجها أجنب يرفع تراياتهم و س ط ا ل مياديني بالشعر والمارج لهم ينقص حسابي وعندي رصيد من الثنتين يكفيني ربعي حزامي يا من سعوا تسعيني، وليعطى لعبادنهم حسد وكذا عبي ف د و لرسان ش ا م ا وصلطيني، ا أهل الشرف و ا ل و ف ا ع ر ب ي ن ا لنسبي ا تاريخهم م ج د فبطن ا ل د و ا و ي ن ي و ا ل ل ي ل س شنات ق ل س ك ي نقصابي ما يقطع ا ل ا من الحمى القريبيني يا ما خدعني مع في ض ح ك ة النابي يضحك وجهي وقلب ه م ا ي دالي ن ي لكن بدري على مفتو. ي شناعبي ل غ ي وجودي و ت ا ر ي خ ي و ي ل غ ي ن ي ن ق ا لنا ما وسر م د ي ونصابي متومر الله على خمسة مساكيني ن شلا ت خ ب ر ا ن ت لما ا ل هرجب أبي يعد ك ا ش و ف و ا ل ب ا ر ي ن وإن قامت الروس تمشي خلف الأذناب، ي م ن ع ا د ة الواجت تطلع لها معويني. لك أ ن ب ع ص د عن و د ف ع ك ا ب ي ومسك وزعت ا وظلت وديني ا ن ع ش ت طلعت في رأس مرجابي وانطحت مثل الجمال كثرتك ا كيني.